بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر أم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر فينا قور فذلك يوم 119. غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما ممدودا 112. وبنين شهودا له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان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 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن, ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاب ولا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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسبر 113. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء من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 حتى اتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون 113. عن المجرمين ما سلككم في سقر 114. قالوا لم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين 116. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين 119. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة 112. من قسورة بل يريد كل من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 وأهل التقوى وأهل المغفرة